من دونه مولى من ولا شفيع أ فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون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 ثم سوَّاه ونفَخَ فيه مِرُوحه وجعلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترى إذ المجرمون لاكسور أوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنما ممكن ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأم لأن جهنم لأم لأن جهنم من الجن